بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده ا ل م و ك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت و ا ل ح ي ا ة ليبلوكم ايكم أ ح س ن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤل فارجع البصر هل ترى من مرجع البصر كرتين ق ل ب إ ل ي ك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح و ج ع ل ن ا لها و أ ع ت د ن ا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إ ذ ا أ ل ق و ا فيها ش م ع و ا لها شهيقا وهي تفوق تكاد تميز من الغيظ كلما ا ر ق ي فيها فهجو سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا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 قل موسوعه النابلسي ا للعلوم ر كبير الاسلاميه ق أو إ ن ه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الارض دلولا فامسوا في مناكبنا وكلوا من وإليه、النشور. امنتم ن ش و من في السماء ان يغفر لكم ا ل أ ر ض ف إ ذ ا هي تموت أم م م من في السماء في فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير اولم يروا الى الطير فوقهم صار أ س م ا ه ء الله ا ذ ي هو جند م ينصركم من د و الحسنى ر رزقكم ان امسك رزقه بلغت في عتو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه ابدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم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 ف ر و ا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي أ و رحمها فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل ارايتم ه و ت ل ل ن ا ف س ع و هو ن من في ض ل ان ل م ب ي اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بما